أن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا أن ربنا ولي ذلك القادر عليه ونسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والقاعة وأن يجمعنا في الاخره إخوانا على سرور المتقابلين ان ربنا ولي ذلك القادر عليه وبعد ايها الأحبة الكرام ف هذا هو اللقاء العاشر مع هذا الكتاب المبارك كتاب ادب السلف في التعامل مع الناس نسأل الله أن يجزي خيرا من جمع المادة التي فيه ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما فيه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه واليوم مع ادب جديد مما عنول له المؤلف حفظ الله بقوله يبعدون أنفسهم عن مواضع التهم أي ان من أخلاق وأذب السلف رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم لمن أراد أن يتأدب بأدبهم وأن يأتي يوم القيامه على دربهم وفي زمرتهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفهما لقوله صلى الله عليه وسلم في وصفه ذي الناجيه من كان على مثل ما أنا عليه ليوما وأصحابي أي عقيدة وفهما وعبادة وأيضا سلوكا وأخلاقا قال يبعدون أي سلف رضي الله عنهم رحمه الله ومن أراد أن يمشي على أخلاقهم وسلوكهم فهذا من أذبهم وهذا من أخلاقهم أنهم يبعدون أنفسهم عن مواضع التهم قال شفقة على الناس وصيانة لقلوبهم عن سوء الظن أرحم الخلق للخلق أهل السنة المتبعين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمتهم ومن شفقتهم على غيرهم من الناس أنهم يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم من الخير ويكرهون للناس من الشر ما يكرهونه لأنفسهم فمن ذلك أنهم يكرهون أن يقع المسلم في إساءة الظن بأخيه مسلم يكره الواحد منهم أن يسيء أخاه الظن فيه أو في غيره يخاف من ذلك لا يخاف أن يسيء الظن في إخوانه بل يخاف أن يسقط أخاه في إساءة الظن به أو بغيره من الناس قال يبعدون أنفسهم عن مواضع التهم شفقة على الناس وصيانة لقلوبهم عن سوء الظن. كأن الإنسان ممكن يكون سبب في انه يجر أخو المسلم ليسقط في هذه المخالفة في إساءة الظن. فيكون هو المتسبب بسلوك معين بتصرف معين في ان جر اخاه الى هذا المنزلق هذا الخطر قال فعن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن صفيه بنت حيين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب أرجع إلى البيت فقام معي صلى الله عليه وسلم لأقلب يعني يعيدها إلى البيت قال وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني تمهلا في المشي قال فما هنا شيء تكرهانه انها صفيه بنت حييه فقال سبحان الله يا رسول الله تعجبا من ذلك وكبر عليهما يعني كأن كبر عندهم كيف يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم لا يدع فرصة يستطيع إن هو يؤز وينكت فيها ويستفيد من ورائها إلا استغلها الشيطان لا يكل ولا يمل ولا ينال ولو قعد أو أصاب شيء من الفتور لا ارتاح بني آدم لكن لا يكل ابدا قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال صلى الله عليه وسلم شيئاً وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو شرا قال الإمام المناوي رحمه الله قال الغزالي فانظر تعلم من فقه الحديث كيف أشفق على دينهما ولا على شخصه هو صلى الله عليه وسلم خشي عليهما من هو لا يضر شيء صلى الله عليه وسلم واي مسلم في هذا الموضع وفي هذا الموطن ما ارتكب شيئا وما وقع في مخالفه فخشي عليهما وعلى دينهما قال فانظر كيف اشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما الانسان اللي المسلم يحصن اسلامه ويزيد في ايمانه أنه كما يحرص على زيادة إيمانه يحرص على زيادة إيمان إخوانه ويحب لهم من الخير ما يحب لنا قال وكيف أشفق على أمته النبي صلى الله عليه وسلم لما يتصرف تصرف معين لما يقول على رسلكما إنها صفية مش مجرد كلام ولا مجرد تصرف ده منهج إلى قيام الساعة يستدل به المسلم على هذا السلوك وهذه الأخلاق يقول في هذا الموطن فعل رسول الله سلم كذا وكذا في هذا الموطن في هذا الموقف قال رسول الله الله عليه سلم إنها صفيه قال على رسلكما خاف على دينهما قال أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز من التهم إن اضطررت أنت تكون في موقف معين في مشهد معين فبادر وسارع حرصا على إخوانك من أن يقعوا في هذا المزدق وهذا النضب ان أنت تبين وتوضح على رأسيكم الامر حقيقة كذا وكذا وكذا قال. وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز من التهم حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا خيرا اعجابا منه بنفسه لا ياتي انسان يقول انا معروف بالخير معروف بالتدين كل الناس تتكلم عني بالخير مش ممكن يظن الناس فيه كذا وكذا لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما هو لا يحتاج الى بيان هو خير البشر صلى الله عليه وسلم ومن اساء الظن به كفر ولا يضر ذلك لكنه معلم للأمة ومربي صلى الله عليه وسلم قال وكيف اشفق على امته فعلمهم طريق التحرز من التهم حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في احواله فيقول مثلي لا يظن به الا خيرا اعجابا منه بنفسه فان أورع الناس اللي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة ممكن الشيطان يتدخل قال بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم فيجب التحرز عن تهمة الأشرار كان في ناس بتبغض رسول الله ها آه. وأفضل الناس الآن يوجد من يغضه ويتمنى له إن هو يزل نسأل الله السلامة والستر والسلامة والعافية موجود موجود في الناس والإنسان مش مطلوب منه أن يكون ملاك معصوم لا يخطئ ولا يزل لكن مطلوب منه أنه يتبع منهج الإسلام ومن منهج الإسلام إن هو لا يكون في مواطن اتهم الم... انت الان من ساعه ما آه اطعت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار سمتك سمت المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح الامر مش متعلق بسمئتك انت بس لا ده هما مش هيقولهم فلان ولا هيذكروا اسمك حتى لو خصصوك بالقول هقوله ايه؟ الشيء بيعمل كذا وممكن يكونوا بيتكلموا عن شيء من المباحات فانت بتحذر ان يساء السنة او المتسمنين او المتدينين بسبب سوء تصرف منك وعدم مراعاة لنفوس الناس قال وقال النووي رحمه الله فيه فوائد منها حديث الذي مر ذكره بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانه لقلوبهم وجوارحهم ما تقولش انا هتكلم واللي يفهم يفهم زي ما يفهم واللي يظن يظن زي ما يظن وهقعد في المكان الفلاني مع فلان واتكلم بالطريقه الفلانيه واتصرف التصرف الفلاني واللي يفهم يفهم واللي يفهم يسيء الظن يسيء الظن واللي يحسن الظن يحسن لا لا ليس هذا من اخلاق المؤمنين بل هذا منهج سلفنا رضي الله عنهم تعلموه من إمام الدنيا وقدوة البشر صلى الله عليه وسلم قال فيه فوائد بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا بسبب إساءة الظن في من اختاره الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال فيهلك فإن الظن السوء للأنبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة عليك في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن ها أكذب الحديث في كذب وفي أكذب أكذب الحديث اللي هو ايه سوء الظن طيب الظن حديث ايوه حديث النبي الصلاة قال عنه كذلك اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إذ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث حديث من؟ الظن السيء حديث الشيطان لأن الظن السيء كما يتكلم عنه ابن القيم رحمه الله هي تهمة يلقيها الشيطان في قلبي إنسان لإنسان من غير قيام حجة عليها ولا برهان. هو بص بصل عشان أصد كذا. لا لازم إن هو لما وقف مع فلان كان بيقوله كذا. هو لما بيدخل المكان الفلاني بيسمع كذا أو بيكلم كذا أو بيعمل كذا. ولما تأخر عن كذا كان أصد كل ذي تهم وهي حديث من الشيطان. لا قرينة ولا دليل ولا برهان عليها طيب انت مأمور ان انت لو اتاك المسلم الفاسق بخبر ان انت تتبين من الخبر يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا لا تسرع تثبت تالى عليك بالتروي تمهل ابتعد عن العجله علشان ان تصيبوا قوما بجهاله مش لازم الاصابه تكون سد او شتم او خوض في عظه ممكن يكون الاصابه ظن سيء لهذا الانسان وهذه المظلمه تجر إلى ظلم أبعد منها اجتنبوا كثيرا من الظن. قال الإمام بن حجر رحمه الله دلت الآية على وجوب صيانة عرض المسلم تمام الصيانة فإن له إذا أساء الظن وخالف الآية وقال أريد أن أتبين قيل له ولا تجسسه طب أنت وعادف مشكلة هتوعى في المشكلة اللي أشد منها تتبع العورات وتدور على خطأ فلان وخطأ فلان وزلت فلان مكفاية مخلف واحده اجتنبوا كثيرا من الظن خالف هذا الأمر اياكم والظن فإن الظن اكذب خالف هذا فجرعوا ذلك إلى ظلم أشد سوادا من الأولى ولا تجسس تتبع بقى. وترك فعل الخير وكان شغله الحرص على نقد فلان وتتبع خطا فلان وآل وفلان وفلان فجره ذلك الى ابشع وأبشع الاكل في لقوم المؤمنين والمؤمنات ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكره تموت طيب نرجع لبدايه الكلام فاذا كنت امتى مامور ديانه بان انت تتثبت وتتبين وتتاكد ان كان هناك حاجة شرعية مش تتبع علشان التطفل وعشان تشويه وعشان إن انت تكشف فلان او تقف على خطا فلان لا عشان في حاجه شرعيه في مصلحه راجحه محتاج ان انت تتبين علشان مامور ما ان انت تتبين وتتثبت طب دمع المسلم ضعيف الدين ورقيق الدين الفاس طب مال اللي هو اخبث الخلق وأكذب الخلق اللي هو الشيطان حمل إليك هذه التهمة اللي هي عبارة عن سوء الظن فإن الظن أكذب الحديث حديث الشيطان اللي القى في قلبك هذه التهمة مش إنسي مش مسلم ضعيف الديانة دل اللي من الشيطان فانت ترد حديث المسلم وتتثبت وتتبين لكن تستقبل من الشيطان وتأخذ, وتأخذ وتأخذ وتأخذ توقف توقف يا عبد الله قال وجاء في آداب الشافعي ومناقبه للإمام الرازي رحمه الله أن ابن عيينة رحمه الله قال للشافعي رحمه الله وكان الشافعي في مجلس ابن عيينة ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله قال إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفارا لو كانوا وساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون بذلك. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا شرح الإمام الشافعي رحمه الله أو المستفاد من الحديث كما يذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال. ان كان القوم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم اياه كفارا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادب من بعده ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فيش مشاكل وهم مش هيظنوا بظن السوء لانهم صحابه تربيه رسول الله خلاص الموقف يعدي لكنه مربي وامام للدنيا مش للجلد ده بس ولا اللي بعده لا <تصفيق> إمام لي المسلمين وقدوة ومعلم لهم صلى الله عليه وسلم قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده أي علمه وأرشاده فقال ده تقدير كلام رسول الله قال إن كنتم هكذا إن كنتم اضطر تكون في موقف شبيه هذا الموقف فافعلوا هكذا بين للناس لا تفتنهم انا إن أنا أطررت أن أتصرف تصرف الفلاني علشان كذا وكذا وكذا, وكذا ويقطع الطريق على الشيطان يقل الشيطان يقعد يزيد ويعيد ويزود ويحمل كلمة على لسان فلان ويزيد فيها فلان وينفق فيها فلان قال أدب من بعده أي علمه وأرشده فقال إذا كنتم هكذا ففعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوق لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وهو أمين الله عز وجل في أرضه ما كانش في احتمال أنهما يتهموا رسول الله لا دا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم تربية لمن سيأتي من بعدهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابن عيينة رحمه الله جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه يعني استفاد <تصفيق> رحمه الله من قول وذكر الإمام الشافعي رحمه الله لما يستفاد من الحديث وقال الإمام ابن حجر رحمه الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما دول الناس اختارهم رب العالمين لصحبة خير البشر فظننا بهم أنهم لا يظنون السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك لنا إحنا عشان ما إحنا مش عشان الصحابة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ابن حجر رحمة الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشية عليهما أن يوسوس لهما يعني أن مجرد من الشيطان يوسوس حتى لو كانوا مش حيصدقوا الكلام خشي عليهما من ذلك صلى الله عليه وسلم قال أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لانهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر صلى الله عليه وسلم الى اعلانهما حسما للماده وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك قال المؤلف حفظه الله وفي الحديث فوائد منها التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار ابعد عن أن أنت تكون في موضع تهمة علشان لا تكون مضطر للتوضيح والاعتذار بقى أنا كنت مضطر لما أعمل علشان شأن وعلى لا من الباب من البداية ابتعد عن مواطن التهم قال وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى ابطال الانتفاع بعلمهم ومن ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً للتهمة ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء يعتذر بانه يجرب بذلك على نفسه المعنى الكلام إن أنت إذا كان الناس ينظرون إليك على أنك متدين سيبك أنت بقى من الحقيقة، لكن هي نظرة الناس لفلان أنا أو أنت أو فلان أو فلان أن ده متدين، ده متسنن، متبع لرسول الله صلى الله أو يزعم ذلك، فهذا يوجب عليك أن تدقق في تصرفاتك، في كلامك، في تعاملاتك مع الناس، علشان التهمة لن ترجع على شخصك. ثم سيبطل هذا استفادة الناس مما عندك. ليه? سيتلقف ذلك شياطين الانس والجم. وينشرون في الناس ان فلان بيتكلم بنسوب الفلان وفلان بيفعل كذا وفلان بيسمع كذا وفلان بيجلس هنا وفلان بيفعل كذا. فخلاص ما عاد يقبل منك ان انت تقول له اترك اكل الحرام ابتعد عن الدخان صلي عليك بحسن الخلق لا هو خلاص ملأ الشيطان قلبه عن طريق اعوان بتهم لك الله اعلم بالحقيقه لكن فانت مطالب ان انت تبعد نفسك عن ذلك حتى لا تسي لغيرك من حيث لا تشعر قال ومن ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحق إذا كان خافيا نفيا للتهمة يعني حتى لو في قاضي بيحكم على إنسان بحكم معين وفي شبه كذا أن الإنسان ده مش مستوعب ليه انا بتعاقب. حتى الكلام ده في علماء التربية يذكرونه يقولون ان نسبة كبيرة جدا جدا من الأطفال هو مش مستوعب أبوه بيضربه ليه هو ليه والده بيتعجل في انه يعاقبه من قبل ما يكون الولد مقتنع تماما أنه هو مستحق للعقوبة فالتربيه الصحيحة ان أنت قبل أن تبادر بالعقوبة أي ايا كان شكل هذه العقوبة ان انت تتأكد ان الولد مستوعب ان هو مستحق للعقوبه لكن كثير جدا من الـ الـ الـ الاطفال لما تيجي تتكلم معاه ضربك ليه عمل فيك كذا ليه عقبك بالامر الفلاني ليه ما او عشان عملت كذا هو مش مقتنع ان هو لما يعمل كذا يبقى مستحق العقاب الفلاني انا عملت كذا علشان كذا عنده تبرير ف اولى الناس بان انت تغرس فيه انك لا تجور عليه ابنك فلذة كبدك ناقش معاه دلوقتي احنا اتفقنا ان الامر الفلاني فيه خطا في خطا مش احنا مش انا نبهتك مش المرة الفلانيه قلنا كذا وقلنا كذا اه يعني انت مستوعب يعني انت متعمد ما كنتش ناسي او مفكر كذا او كذا ناقش ابنك لعل ان انت تبين لعل ان هذا النقاش يغرس في قلبه اكثر مما اه تريد اه ان انت حريص جدا على الخير ليه لكن لا تكون صورتك امام الولد ان انت اه اه متعجل في ان انت تعاقبه يبقى مش ما فيش ليه هذه اللي الرابطة وهذا الحس بينك وبين ولدك بعد ذلك المؤلف رحمه الله يذكر نماذج سبق ذكرها في آداب أخرى منها مثلا أن الإمام ابراهيم النفعي قال لسليمان الأعمش سليمان بن نيران الأعمش رحمة الله عليه وأراد أن يماشيه قال إن الناس إذا راونا معا قالوا أعور وأعمش قال وما عليك أن يأثموا ونؤجم هم هيتكلموا إحنا ما فيش مش قصرين حاجة هيشوفوا فلان ماشي مع فلان فأقول ده أعور واحد أعمش ماشيين مع بعض فهما يأثموا علشان هذه غيبة قال وما عليك أن يأثموا ونؤجم قال إبراهيم وما عليك أن تخسر إيه أن يسلم ونسلم فهكذا المسلم يبعد نفسه عن مواضع التهم ويحب لغيره من الناس ما يحبه لغيره نكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير أحبكم في الله أسأل الله أن يجمعنا في الآخر أثواناً على سرب المتقابلين قل قولي هذا استغفر الله أيه لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك